المكتوب التاسع باسمه سبحانه و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحمده جزء من ر س ا ل ة بعثها إ ل ى تلميذه المعهود ذلك التلميذ الخالص ثانيا إ ن توفيقكم ونجاحكم في نشر ا ل أ ن و ا ر ا ل ق ر آ ن ي ة ونشاطكم وشوقكم في هذا السبيل إ ن م ا هو إ ك ر ا م إ ل ه ي بل هو ك ر ا م ة ق ر آ ن ي ة و ع ن ا ي ة ر ب ا ن ي ة اهنئكم يا أ خ ي و ل م ن ا س ب ة ذكر ا ل ك ر ا م ة و ا ل إ ك ر ا م و ا ل ع ن ا ي ة س أ ذ ك ر فرقا بين ا ل ك ر ا م ة و ا ل إ ك ر ا م وهو ا ل آ ت ي إ ن إ ظ ه ا ر ا ل ك ر ا م ة فيه ضرر إ ن لم يكن هناك ض ر و ر ة بينما إ ظ ه ا ر ا ل إ ك ر ا م تحديث ب ا ل ن ع م ة فالشخص المتشرف ب ا ل ك ر ا م ة إ ذ ا ما صدر عنه أ م ر خارق ل ل ع ا د ة وهو يعلم فلربما يكون صدور ذلك ا ل أ م ر الخارق استدراجا إ ن كانت نفسه ا ل أ م ا ر ة باقيه من حيث إ ع ج ا ب ه بنفسه والاعتماد على كشفه واحتمال وقوعه في الغرور ولكن إ ن صدر عنه أ م ر خارق دون علمه وشعوره كمن ي أ ت ي ه من يحمل سؤالا في قلبه فيجيب عنه جوابا شافيا من نوع الانطاق بالحق ف إ ن ه لا يعتمد على نفسه بعد إ د ر ا ك ه ا ل أ م ر بل تزداد ثقته بالله واطمئنانه إ ل ي ه قائلا إ ن لي حفيظا رقيبا يتولاني ب ا ل ت ر ب ي ة أ ك ث ر مني فيزيد توكله على الله هذا القسم ك ر ا م ة لا خ ط و ر ة فيها و ص ا ح ب ه ا غير مكلف ب إ خ ف ا ئ ه ا ولكن عليه أ ل ا يسعى قصد إ ظ ه ا ر ه ا للفخر ل أ ن ه ربما ينسب ذلك ا ل أ م ر الخارق إ ل ى نفسه اذ فيه شيء من كسب ا ل إ ن س ا ن في الظاهر أ م ا ا ل إ ك ر ا م فهو أ س ل م من القسم الثاني السليم من تلك ا ل ك ر ا م ة وهو في نظري أ ع ل ى منه و أ س م ى ف إ ظ ه ا ر ه تحدث ب ا ل ن ع م ة ل أ ن ه ليس فيه نصيب من كسب ا ل إ ن س ا ن فالنفس لا تستطيع أ ن تسنده إ ل ي ه ا وهكذا يا أ خ ي إ ن م ا ر أ ي ت ه وكتبته سابقا من إ ح س ا ن ا ت إ ل ه ي ة فيما يخصك ويخصني ولاسيما في خدمتنا ل ل ق ر آ ن إ ن م ا هو إ ك ر ا م إ ل ه ي إ ظ ه ا ر ه تحدث ب ا ل ن ع م ة ولهذا أ ك ت ب إ ل ي ك م عن التوفيق ا ل إ ل ه ي في خدمتنا من قبيل التحدث ب ا ل ن ع م ة و أ ن ا على علم أ ن ه يحرك فيكم عرق الشكر ث ا ل ث ا أ ر ى أ ن أ س ع د إ ن س ا ن في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا هو ذلك الذي يتلقى الدنيا م ظ ي ف ة جنديه ويذعن أ ن ه ا هكذا ويعمل وفق ذلك فهو بهذا التلقي يتمكن من أ ن ينال أ ع ظ م م ر ت ب ة ويحظى بها ب س ر ع ة تلك هي م ر ت ب ة رضا الله سبحانه إ ذ لا يمنح ق ي م ة ا ل أ ل م ا س ا ل ث م ي ن ة ا ل ب ا ق ي ة لقطع ز ج ا ج ي ة ت ا ف ه ة بل يجعل حياته تمضي بهناء و ا س ت ق ا م ة نعم إ ن ا ل أ م و ر التي تعود إ ل ى الدنيا هي ب م ث ا ب ة قطع ز ج ا ج ي ة ق ا ب ل ة للكسر بينما ا ل أ م و ر ا ل ب ا ق ي ة التي تخص ا ل آ خ ر ة هي ب ق ي م ة ا ل أ ل م ا س المتين الثمين فما في ف ط ر ة ا ل إ ن س ا ن من ر غ ب ة م ل ح ة و م ح ب ة ج ي ا ش ة وحرص رهيب وسؤال شديد و أ ح ا س ي س أ خ ر ى من أ م ث ا ل هذه وهي أ ح ا س ي س ش د ي د ة و ع ر ي ق ة إ ن م ا وهبت له ليغنم بها أ م و ر ا ا خ ر و ي ة لذا ف إ ن توجيه تلك ا ل أ ح ا س ي س و ب د ل ه ا ب ش د ة نحو أ م و ر د ن ي و ي ة ث ا ن ي ة إ ن م ا يعني اعطاء ق ي م ة ا ل أ ل م ا س لقطع ز ج ا ج ي ة تافهه ولقد وردت هذه ا ل ن ق ط ة على خاطري ل م ن ا س ب ة هذه ا ل م س أ ل ة ف س أ ذ ك ر ه ا لكم وهي إ ن العشق م ح ب ة ق و ي ة ش د ي د ة فحينما يتوجه إ ل ى محبوبات ث ا ن ي ة ف إ ن ذلك العشق إ م ا يجعل صاحبه في عذاب أ ل ي م مقيم أ و يدفعه ليتحرى عن محبوب حقيقي حيث لا يستحق ذلك المحبوب المجازي تلك ا ل م ح ب ة ا ل ش د ي د ة وعندها يتحول العشق المجازي إ ل ى عشق حقيقي وهكذا ففي ا ل إ ن س ا ن أ ل و ف من أ م ث ا ل هذه ا ل أ ح ا س ي س كل منها لها مرتبتان كالعشق إ ح د ا ه م ا م ج ا ز ي ة والأخرى فمثلا القلق على المستقبل هذا ا ل إ ح س ا س موجود في كل إ ن س ا ن فعندما يقلق قلقا شديدا على المستقبل يرى أ ن ه لا يملك أ ه د ا للوصول إ ل ى ذلك المستقبل الذي يقلق عليه فضلا عن أ ن ذلك المستقبل القصير ا ل أ م د مكفول من حيث الرزق من قبل الرزاق ف إ ذ ا لا يستحق كل هذا القلق الشديد وعندها يصرف وجهه عنه متوجها إ ل ى مستقبل حقيقي مديد وهو ما وراء القبر والذي لم يكفل للغافلين ثم إ ن ا ل إ ن س ا ن يبدي حرصا شديدا نحو المال والجاه ولكنه يرى أ ن ذلك المال الفاني الذي هو أ م ا ن ة بيده مؤقتا وذلك الجاه الذي هو مدار ش ه ر ة ذات بلاء ومصدر رياء مهلك لا يستحقان ذلك الحرص الشديد وعند ذلك يتوجه إ ل ى الجاه الحقيقي الذي هو المراتب ا ل م ع ن و ي ة ودرجات القرب ا ل إ ل ه ي وزاد ا ل آ خ ر ة ويتوجه إ ل ى المال الحقيقي الذي هو ا ل أ ع م ا ل ا ل أ خ ر و ي ة فينقلب الحرص المجازي الذي هو أ خ ل ا ق ذ م ي م ة إ ل ى حرص حقيقي الذي هو أ خ ل ا ق ح م ي د ة س ا م ي ة ومثلا يعاند ا ل إ ن س ا ن ويصر ث ب ت و ي على أ م و ر ت ا ف ه ة ز ا ئ ل ة ث ا ن ي ة ثم يشعر أ ن ه يصر على شيء س ن ة و ا ح د ة بينما هو لا يستحق إ ص ر ا ر د ق ي ق ة و ا ح د ة فليس إ ل ا ا ل إ ص ر ا ر والعناد يجعله ي ث ب ت على أ م و ر ربما هي م ه ل ك ة و م ض ر ة به ولكن ما إ ن يشعر أ ن هذا الحس ش د ي د لم يوهب له ليبذل في مثل هذه ا ل أ م و ر ا ل ت ا ف ه ة و إ ن صرفه في هذا المجال مناف ل ل ح ق ي ق ة و ا ل ح ك م ة تراه يوجه ثباته و إ ص ر ا ر ه وعناده الشديد في تلك ا ل أ م و ر ا ل ت ا ف ه ة إ ل ى أ م و ر ب ا ق ي ة و س ا م ي ة و ر ف ي ع ة تلك هي الحقائق ا ل إ ي م ا ن ي ة وهكذا ا الإسلامية والأعمال الأخروية ل أ س س ع ن د ا الحس الشديد للعناد المجازي الذي سامية العناد الحقيقي الثبات الشديد الحق ينقلب وسجية طيبة وهي خصلة مردولة إلى خصلة سامية وسجية طيبة وهي العناد الحقيقي وهو الثبات الشديد على هو وهو ه و على غرار هذه ا ل أ م ث ل ة ا ل ث ل ا ث ة ف إ ن ا ل أ ج ه ز ة ا ل م ع ن و ي ة ا ل م م ن و ح ة ل ل إ ن س ا ن إ ذ ا ما استعملها في سبيل النفس والدنيا غافلا و ك أ ن ه مخلد فيها تصبح تلك ا ل أ ج ه ز ة ا ل م ع ن و ي ة منابع أ خ ل ا ق د ن ي ئ ة ومصادر إ س ر ا ف ا ت في ا ل أ م و ر و م ن ش أ ع ب ث ي ة لا طائل وراءها ولكن إ ذ ا ما وجه أ ح ا س ي س ه تلك ا ل خ ف ي ف ة منها إ ل ى الدنيا و ا ل ش د ي د ة منها إ ل ى ا ل ع ق ب ة و أ ع م ا ل ا ل آ خ ر ة و ا ل أ ف ع ا ل ا ل م ع ن و ي ة ف إ ن ه ا تكون منشا ل ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة وسبيلا ممهدا إ ل ى س ع ا د ة الدارين ومنسجما انسجاما تاما مع ا ل ح ك م ة و ا ل ح ق ي ق ة ومن هنا ف إ ن ي أ خ ا ل ان سببا من أ س ب ا ب عدم ت أ ث ي ر ن ص ي ح ة الناصحين في هذا الزمان هو أ ن ه م يقولون ل س ي ء الخلق لا تحسدوا لا تحرصوا لا تعادوا لا تعاندوا لا تحبوا الدنيا بمعنى أ ن ه م يقولون لهم غيروا فطرتكم فهو تكليف لا يطيقونه في الظاهر ولكن لو يقولون لهم اصرفوا وجوه هذه الصفات إ ل ى أ م و ر الخير غيروا مجراها فعندئذ تجدي ا ل ن ص ي ح ة وتاثر في النفوس وتكون ضمن نطاق إ ر ا د ة ا ل إ ن س ا ن واختياره رابعا لقد دار كثيرا علماء الإسلام بين لقد بحث حول الفروق بين ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م فقال قسم كلاهما واحد و آ خ ر و ن قالوا إ ن ه م ا ليسا واحدا بل لا ينفك أ ح د ه م ا عن ا ل آ خ ر و أ و ر د و ا آ ر ا ء ك ث ي ر ة م خ ت ل ف ة م ش ا ب ه ة لهذا وقد فهمت فرقا بينهما كهذا إ ن ا ل إ س ل ا م التزام و ا ل إ ي م ا ن إ ذ ع ا ن أ و بتعبير آ خ ر ا ل إ س ل ا م هو الولاء للحق والتسليم والانقياد له أ م ا ا ل إ ي م ا ن فهو قبول الحق وتصديقه ولقد ر أ ي ت فيما مضى بعضا ممن لا دين له يظهرون ولاء شديدا ل أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن بمعنى أ ن ذلك الملحد قد نال إ س ل ا م ا ب ج ه ة التزامي الحق فيقال له مسلم بلا دين ثم ر أ ي ت بعض المؤمنين لا يظهرون ولاء لاحكام ا ل ق ر آ ن ولا, ولا يلتزمون بها أ ي انهم ينالون ع ب ا ر ة مؤمن غير مسلم ترى أ ي م ك ن أ ن يكون إ ي م ا ن بلا إ س ل ا م سبب ا ل ن ج ا ة يوم ا ل ق ي ا م ة الجواب كما أ ن ا ل إ س ل ا م بلا إ ي م ا ن لا يكون سبب ا ل ن ج ا ة كذلك ا ل إ ي م ا ن بلا إ س ل ا م لا يكون سبب النجاه فلله الحمد و ا ل م ن ة أ ن موازين رسائل النور قد ب ي ّ ر ت ثمرات الدين ا ل إ س ل ا م ي وحقائق ا ل ق ر آ ن ونتائجهما بيانا شافيا وافيا بفيض ا ل إ ع ج ا ز المعنوي ل ل ق ر آ ن الكريم بحيث لو فهمها حتى من لا دين له لا يمكن أ ن يكون غير موال لها وقد أ ظ ه ر ت هذه الرسائل دلائل ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م وبراهينهما كذلك ق و ي ة ر ا س خ ة بحيث لو فهمها غير المسلم يصدق بها لا م ح ا ل ة ويؤمن بها رغم بقائه على غير ا ل إ س ل ا م نعم إ ن الكلمات قد وضحت ثمار ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م توضيحا جميلا حلوا كجمال ثمار ط و ب ا ل ج ن ة ولذتها و أ و ض ح ت نتائجهما ا ل ي ا ن ع ة ا ل ط ي ب ة ك أ ط ا ي ب س ع ا د ة الدارين حتى إ ن ه ا تمنح كل من ر آ ه ا واطلع عليها وعرفها شعور الولاء والانحياز التام والتسليم الكامل بل أ ظ ه ر ت براهين ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م ق و ي ة ر ا س خ ة رسوخ الموجودات كلها و ك ث ي ر ة ك ث ر ة الذرات فيعطي من ا ل إ ذ ع ا ن والرسوخ ما لا منتهى لهما في ا ل إ ي م ا ن حتى إ ن ن ي حينما أ ق ر أ أ ح ي ا ن ا ك ل م ة ا ل ش ه ا د ة في أ و ر ا د ا ل ش ه النقشبند و أ ق و ل على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث غدا أ ش ع ر بمنتهى الالتزام بحيث لا أ ض ح ي ب ح ق ي ق ة إ ي م ا ن ي ة و ا ح د ة لو أ ع ط ي ت الدنيا ب أ س ر ه ا ل أ ن افتراض ما يخالف ح ق ي ق ة و ا ح د ة ل د ق ي ق ة و ا ح د ة أ ل ي م علي أ ل م ا لا يطاق بل ترضخ نفسي لتعطي الدنيا ب أ س ر ه ا لو كانت لي مقابل ح ق ي ق ة إ ي م ا ن ي ة وحينما أ ق و ل و آ م ن ا بما أ ر س ل ت من رسول و آ م ن ا بما أ ن ز ل ت من كتاب وصدقنا أ ش ع ر ب ق و ة إ ي م ا ن ي ة ع ظ ي م ة لا منتهى لها واعد ما يخالف أ ي ه ح ق ي ق ة من حقائق ا ل إ ي م ا ن محالا عقليا و أ ر ى أ ه ل الضلال في منتهى ا ل ب ل ا ه ة والجنون بلغ سلامي إ ل ى والديك مع و ا ف ر الاحترام وارجو منهما الدعاء لي ولكونك أ خ ي فهما في حكم والدي أ ي ض ا بلغ سلامي إ ل ى أ ه ل قريتكم جميعا ولاسيما من يسمع الكلمات منك الباقي هو الباقي سعيد النوسي